وعجبوه أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الْمَلَأُ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن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 ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وثصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟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 هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود فَتَنَّهُ ما فتناه فاستغفر ربه, فاستغفر ربه وخر راكعا وأناه فَوَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا يا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إن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 ليتدبروا آياته وليتذكرن الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلْيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْوَابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيرِ الصَّافِلَاتُ الْجِيَاد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد الناس سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب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 مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزنفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ورقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا لهم اهلهم ومثلهم معهم رحمه منا وذكرا رحمه منا وذكرا لاولي الالباب وخذ بيدك ضغتان فاضرب به ولا تحنث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 جَنَّاتِ عَدْنٍ مَفْتُوحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كفرته وشراب، وعندهم قاصرات الطرفة راب، هذا ما تمعدون اليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين لشر ومأب، جهنم. انما يصلونها فبئس المسواد هذا فليذوقوا حميم وغساق واخر من شكل أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم صال النار. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرط قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصر أهل النار قل إنما أنا من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 منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعدتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين